وتعليمان والإسلام نرفع لنا أكف الذراع لله عز وجل وبتهلين في هذه اللحظات حتى يحين موعد صلاة الفجر مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. لا آخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش porém استروا بنا وتقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا ودعاءنا رمضان الشهر هداية ورشاد رمضان شهر هداية ورشاد رمضان شهر عذيبة وجنادي فتح من الله العظيم لمكة في خير يوم هل في الأمجاد فتح من الله العظيم لمكة في خير يوم جاد حبيبك إلى البطار مكرمان والكل Ramadan بن رمضان رمضان الشهر هداية النور رمضان الشهر النواذ فتح من الله فتح من الله العظيم فتح من الله العظيم لمكة قانيrieو من جاء بالامجاد رجع الحبيب رجع الحبيب رجع الشبيب رجع الحبيب الى البقاع مكرمًا والكل في فرح وفي أعياذي رمضان رمضان رمضان قد أشرقت بحلوله آمالنا وتنسمت وتنسمت دنيا الربيع النادي رمضان قد أشرقت بحلوله آمالنا وتنسمت وتنسمت دنيا الربيع النادي رمضان قد أشرقت بحلوله امانون وتنسمت وتنسامت وتنسامت دنيا رفي عنا رمضان قد أنزل القرآن فيه هدى لنا ومبشرا بالخير والإسعاد شهر أهلت بالمونى أضواؤه شهر كريم مشرق الميلاد اد انزل القران في غد لنا ومبشرا بالخير والاسعاد ذي شمر اثلت بالمنى كريم مشرق الميلادي تتم ولدت قبالي ارواحنا تتم ولدت قبالي والميض والإمداد رمضان رمضان شرقت بحلوله آماننا وتنسمت دنيا الربيع قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن شجرا ومبشرا ومبشرا بالخير والاسعاد شجرا أهلت بالمنى شجرا في طالقي ارواحنا نشوى بنور الفي وبعل <تصفيق> <تصفيق> سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يغلق جسد تمكن حب أحمد فيك جسد تالله إن الله لا يخزيك جسد جسد تمكن حب أحمد فيك جس دون تلاقي إن الله كدا يخزيه أو كيف يخزيه الكريم أو كيف يخزيه الكريم حقوق في فيك أكثر, أكثر عليك من الصلاة أكثر عليك من الصلاة أكثر عليك من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندك ما تأتيه سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله إذا مشى يسبق النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والات <تصفيق> والسلام